بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا جصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنوقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبثيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا ودرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا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 فعصى فرعون الوسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يومين يجعل الولدان كيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء استخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يخذر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما سيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبزعون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فطرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا